قصر المفتي كما يسمى تهدمه الجرافات الإسرائيلية وعلى أنقاضه مشروع استيطاني جديد في القدس الشرقية تحديدا في حي الشيه جراح وهو الحي الذي تحاول المنظمات اليهودية الاستيطانية العمل على تهويده هذا اليوم يوم حزين في القدس ويوم مؤلم وأنا أعتقد سيكون له ديون وهذه بداية لبناء مستوطنة كبيرة سيكون كلها تأثير على التماسق مدينة القدس المبنى الذي تحول إلى فندق قبيل الاحتلال الإسرائيلي للقدس تسرب إلى المنظمات الاستيطانية ومن ثم اشتراه عراب الاستيطان اليهودي المليونير الأمريكي إيرفين موسوفيتش الذي أقام عددا من المشاريع الاستيطانية في القدس البلدية الإسرائيلية دافعت عن هدمها المبنى بالقول إن من حق العرب واليهود البناء أينما شاءوا في القدس القدس لن تقسم وهذا مجرد حلم أن يصبح جزء منها عاصمة لدولة فلسطين ولذلك فنحن نعتمد فقط على القانون الإسرائيلي ويوجد موافقة من الحكومة ولا يوجد سبب لعدم بناء حي يهودي في القدس الشرقية كلام البلدية لم يرضئن كامل تلك المقدسية النشطة التي صدر منزلها ويسكنه المستوطنون الآن ودافعت عن المفتي وعن تاريخه بعدين أفين زورتوا جنب هتلر يعني إنه هتلر اشتركوا في قضية الشعب اليهودي خليهم ذا ما بولوا لكنهم دوروا التاريخ هتلر قتل الشعب اليهودي مرة ولكن اليهودي بتقتل الشعب الفلسطيني كل يوم مرة أنه هتلر إسرائيل ولا هتلر دفتوا الحكومة الإسرائيلية خلال جلسته الأسبوعية أكدت أن من حقها البناء في القصة الشرقية السلطة الفلسطينية فقد عبرت عن غضبها مما يجري على الأرض هذه المنطقة منطقة محتلة احتلت بعمل عسكري وبالتالي قانون الاحتلال الحربي هو من ينطبق عليها الأمم المتحدة عليها مسؤولية في ذلك بإطار حفظ الأمن والسلام الدولي هناك الآن موضوع الاستيطان في مجلس الأمن الدولي في هذه الاجواء يستعد الوفدان الفلسطيني والاسرائيلي المفاوضان للسفر الى الولايات المتحدة في اطار محاولة امريكية جديدة لانعاش عملية السلام ولكن التطورات في القدس ستصاعب المهمة خاصة ان الاستيطان هو العقب الاكبر امام المفاوضات حول القدس الشرقية هناك حلقة متصلة من المستوطنات اليهودية التي فصلت القدس الشرقية عن باقي مناطق الدفة الغربية ولكن الان داخل القدس الشرقية هناك بداية حلقة سوف تفصل شمال القدس الشرقية عن جنوبها تبدأ من الجامع العبرية مستوطنة التالة الفرنسية والان على انقاد مبنى فندق شفرد اذا تم بناء 120 وحدة سكنية فان الشمال القدس الشرقية سوف يفصل عن جنوبه احمد البديري بي بي سي القدس